حزنك يا مظلومي الجد حزنك يا مظلومي الجد حزنك يا حسيني ويتمني ما ننسى لا يا مولانا لكن عاشورك من جانك هي جنيرة نيل ما تخمن أزنك يا ما بلومي الجدة أزنك يا ما بلومي الجدة عشوري شيحمل من معنا وليشي ظهال يومي الجماعنا والمايع علم خالي سمعنا بمصابك نشرحين المقص حزنك يا ما ظلمي جد حزنك يا ما ظلمي جد نستقبل كل عام الهجري مو بالفرحة بدمعي لي تجري ونجاوب كل من ما يدري هذا الشهر حسيني استشهد أزنك يا مظلوم الجدد أزنك يا مظلوم الجدد اسمي حسيني وشاميه قدره ظنوة حدار وامة الزهرة صبطي الهادي وحامل سره ونوري وقرة عيني الأحمد أزنك يا مغلوم الجد أزنك يا مظلوم الجدة سيني الضحة الآي الأمة سيني الزحة الظلمة بدمة سيني بروح العز والهمة حامل دين الجان مهد أزنك يا مظلوم عزنك يا مظلوم الجدة أحيى لديني بعزمة وجهدة وضحى بكل إخوانه وولده منه الواجه جيش الوحدة وحده بيها حسين يتفرى حزنك يا ما ظلمي جد حزنك يا ما ظلمي جد انا في اللي وقفت ضيده وتحدىه بعزمة متحدي زلزل عرش الطاغي وهد ما رد عن در بين حق مار حزنك يا ما ظلمي جد يا ما ظلمي ما رغم جروحه ضحى الدين بدم وروحه جسد بالطاف أروى على لسبيه العالم شهان أزنك يا مظلومي الجد يا مظلومي ميت من دم جرحة صحة جروحي لثائر صحة للطاغي تعري ويتفضح صحة لا للذيل تترد أزنك يا مغلوم الجد حزنك يا مظلومي الجد يتريد لا ليل ذين له والموت يبعز السماء وأولاه. كل العالم يشهد كل لو لا لولا حسين الربي ما يعبى أزناك يا ماضر أمي الجدة أزناك يا ماضر أمي الجدة يشهد للعالم بجهوده دين الهادي صان وجوده حدار بين كل حدوده وبدمك يا حسين تخلى حزنك يا مظلوم الجدد الحزنك يا مظلوم الجدد <تصفيق> الحنغسة الصوتية والتوزيع مشتاق القرش